في كبد أَيَحْسَبُ أَن لن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا أيحسب أن لَمْ بَدَأْ أَحَدٌ أَلَمْ نجعل له عَيْنَيْنِ وَشَفَتَيْنِ فَلَمْ قُتَحَ مَلْعَقَبَةٌ وَمَا أَذَّرَكَ ما فَكُرَقَبَهُ أَوْ إِقْعَامٌ فِي يَوْمٍ في يوم ذَمَ قَرَبَهُ أَوْ مِسْكِينًا ذَمَ تَعْبَهُ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواسوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشآم عليهم نار مقصده.